عناقهم لها خاضعين، وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث، محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتهم آباء وما كانوا به يستهزئون، أو لم يروا إلى الأرض كم بتنا فيها من كل زوج كريم. ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنئل القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف عيني أن يكذبون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 مدنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلى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 قالوا لفرعون أئن لنا لأدعا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى صاغ فإنا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساددين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم به إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلاسوف تعلمون. لو قط عن أيديكم وأرد لكم من خلافه ولصليب أنكم مدمعين. قالوا لا ضير إن فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم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 فَلَقَدْ كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْتَوْضِي الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْذَرْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَدْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي بَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاتفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فهو يحيي والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه والحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم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 فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما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 وتتخذون مصاري علّكم تخلدون وإذا بطيشتم بطيشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذين أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إن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 إن أدرى إلا على رب العالمين أتتركون فيما هناء أمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحدون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله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 العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول النمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر يئلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين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 كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم سعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون المستقيم ولا تبغس الناس أشيائهم ولا تعتو في الأرض مفسدين والتق الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المُسحَرِين وما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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ من ولو نزلناه على بعض الأعدمين فقرأناه ومتعناهم سنين ثم جاءناهم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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل وادي ها وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي من قلبا